لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاه حي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 كلمةٌ أبكت عيوناً وأجهشت قلوباً وروعت أفئدةً صغيرة الحجب جليلة الخطب إنها كلمة الطلاق وما أدراك ما الطلاق يوم تسمع المرأة طلاقها فتكفكف دموعها وتودع زوجها تقف على باب دارها لتلقي نظرات الوداع على بيت الزوجية المليء بالذكريات وتبكي على فراق أولادها فهل فكر الرجل قبل قولها والمرأة حين تطلبها الطلاق إخوتي قل الحديث عنه رغم النسبة الهائلة لكثرة وقوعه في بلادنا ومجتمعنا التي وصلت حسب آخر الإحصائيات إلى نسبة طلاق, طلاق واحد كل عشر دقائق تزداد في بعض المناطق وتنقص مما يدل على عظم هذه المصيبة وكثرة المشكلات التي اتقعوا للأولاد والزوجات بعد الطلاق من ضياع أسري وإهمال تربوي أقدم ضاجعا المصلحين لضعف الخبرة للحياة الزوجية وغيرها عباد الله العشرة الزوجية محبة في النفوس يسكن بها الزوجان فيكون كل منهما مكملا للآخر قال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات اختلال العشرة الزوجية, العشرة الزوجية بين الزوجين يذكي نار الفرقة وذلك سبب لسعادة المجتمع فالخير للأهل خير للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويقول خير متاع الدنيا ويقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وفي حديث آخر فاضفر بذات الدين تربت يداك فالدين للزوجين والأسرة خير كله فمهما اختلف وتدابر فالتمسك به حل للمشكلات ومريح للنفسيات ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهو اليسر والرحمة والمغفرة وهو العهد والوفاء فالمرأة مأمورة بسماع رأي زوجها وطاعته وثمرة الدين في المرأة تظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي أما الرجل فهو بدينه وعقله وحكمته يحسن إلى زوجته ويرعاها وإذا قدر الله الطلاق كعلاجٍ فلأجل أن يتفرق بالمعروف والإحسان قال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تنسكوهن برار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه عباد الله الله عز وجل لم يخلق الزوجين بطباع واحدة ففرق الطباع ففرق الطباع واردٌ والعشرة بالمعروف ولهن, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالصبر واجب بين الزوجين على طباع بعضهما وتغير الزمن وطول العشرة فالحياة الزوجية ليست صافية على الدوام قد يتعكر الجو وإن حصول الراحة الكاملة نوع وهم ومن العقل توطين النفس على قبول النقص وبعض المضايقات يقول جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن من مؤمنة قال لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم ومن يتتبع شريك حياته بحثا عن العفرات يجدها ولن يسلم له صاحب وإذا تأملنا بيوتنا في السابق نجد آباء وأجداد كانوا يحافظون على الزواج على ما فيه من قلة في العيش وضعف في المعيشة أما اليوم ومع الترف والنعم وضعف التدين والصبر فتوجد الأزمات من أهون الأمور فقد تطلق المرأة اليوم بسبب عشاء لم يعد وقد تعلق وتترك بسبب خلافٍ يسير وتصرفٍ أحمق وبعض الأزواج يستخدم الطلاق كتهديدٍ لتنفذ الزوجة المسكينة رغباته ولو كانت محرمة وبعض النساء عزاماتٌ على طلب الطلاق وندامات بعده لأنها ما عرفت مصلحتها أو تجد رجلاً مستهتراً يستخدم الطلاق أو لفظة علي الحرام يستخدم هذه الألفاظ حلفا لاجل دعوه عشاء أو لمنع زوجة من عمل شيء أو خروج فهؤلاء جميعا لم يقدروا رباط الزوجية المقدس الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا عباد الله لقد كثر الطلاق اليوم لما فقدت لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات واصبحت المراه هي السيده المطاعه ركن في ركما في في ام من الناس إلى ما يشاهدونه في قنوات قلبت مفاهيم العشره وافسدت الحياة الزوجية من حيث لا يشعرون فاصبحت تسوغ الاسره وتساهم في تفريقها كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا زوجا يغفر الزله ويستر العوره وزوجا يخاف من الله ويتقيه ويرعى حدوده ويحفظ العهود والذكريات الجميلة كثر الطلاق حينما فقدت الزوجات اهتمامهن بالبيت ورعاية الزوج والولد وأنه أهم من شراء الألبسة وأثاث البيوت ومن المظاهر من أجل ماذا؟ من أجل الافتخار على صديقاتها أو مثيلاتها وأصبحت المرأة لا تبالي بشعور زوجها عند خروجها فهي تخرج متى شاءت وتدخل متى أرادت للأسواق والحفلات والمناسبات مضيعة بيتها كثر الطلاق اليوم من زوج لا يرعى الضمم وقلة الأخلاق والشيم يأخذ زوجته من بيت أبيها عزيزة كريمة فيضربها ويأخذ أموالها ويهددها ثم يردها لبيت أهلها حزينة باكية مطلقة ذليلة كثر الطلاق اليوم حينما استخف بعض الأزواج بالحقوق وضعفت ثقافة المعاملة فيما بينهم وضيع الأمانات سهر واستراحات إلى ساعات متأخرة وإهمال للبيوت والأولاد فتحدث فجوة عظيمة داخل الأسرة تكون سبباً للمشكلات كثر الطلاق اليوم وبحسب الإحصاءات لما كثر المسكرات والمخدرات فذهبت العقول وساءت التصرفات كثر الطلاق لما كثرت النعم وبطر الناس وبطر الناس الفضل من الله وأصبح بعض الأهنياء لا يبال أن يتزوج اليوم ويطلق غدا كثر الطلاق لما تغيرت مفاهيم الناس عن الحياة الزوجية بأن يكون الأبو راعياً حنونا والأم قائمة بواجباتها والأولاد بارون بآبائهم وبعدم تدخل الأقارب في الإفساد بينهم فالحياة الزوجية عباد الله ليست مظاهر ولا مادة ولا حفلات ومتكلفة فهي حياة قوامة للرجل وحنان من الزوجة والأم وتحمل الأسرة لمصاعب الحياة وقوامة الرجل في بيته لا تعني الاستبداد والقهر وليست إضاعة حقوق المرأة وإهانتها او عقد استرقاء وصلة جسد وغياب روح ومحبة فهي أزكى من ذلك يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه بل كما قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن واللباس ألسق شيء بالجسم وهناك أسباب أخرى على المسلم, والمس على المسلم والمسلمة أن يتعلمها حتى يحذروها ويجتنبوها ويكونوا في منأة عنها نذكر بعضها نذكر بعضها في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وتقدم بارك الله فيكم تقدموا عن إخوانكم في الخارج من وجد فرجة أمامه فليسدها بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لقد كفر الطلاق اليوم بسبب سوء, بسبب سوء خلق الرجل في بيته وإساءة قوامته وعدم فهمه للحياة الزوجية أو بسبب نساء لا يعرفن مصلحتهن فبعض النساء تكلف زوجها ما لا يطيق فتنظر إلى مثيلاتها ممن أزواجهن لهم سعة ورزق فيطلبن من أزواجهن توفير لهن مثل مال صاحبتهن والرجل مسكين لا يقدر على ذلك فتعكر عليه مزاجه وتركب عليه الهموم وتقيم الدنيا ولا تقعدها فلا يجد حلا غير فراقها ويذهب الأولاد ضحية بين الزوج والزوجة ولا يخفى عليكم حال هؤلاء الأولاد حال هؤلاء الأبناء المساكين ومآلهم في المجتمع والسبب في ذلك المرأة التي أرادت أن تواكب أختها التي تعيش في هناء مع زوجها وأولادها على هذا الصنف من النساء فعلى هذا الصنف من النساء أن يرضين بما قسم الله لهن فالقناعه كنز والله تعالى لم يكلف الزوج إلا ما يطيق فقال سبحانه فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه اي من ضيق عليه رزقه فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى ومن أسباب كثرة الطلاق اليوم كثرة الحسدة والواشون الذين ينقلون الكلام للإفساد بين الناس ويتدخلون فيما بين الزوجين لا سيما من الآباء والأمهات يريدون الإصلاح ولو ابتعدوا ربما كان أفضل إذا كان تدخلهم سيفاقم المشكلة وهناك آخرون يتدخلون بزعم الإصلاح وهم يفسدون ألم يعلموا أنه من أفسد زوجة على زوجها فهو ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منها وإذا لم يكن العجلاج للإصلاح وبعقل راجح وعادل فلن ينجح ومن أعظم أسباب, من أعظم أسباب نجاح الإصلاح بين الزوجين أن تكون هناك نية صادقة في هذا الإصلاح كما قال, كما قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا عباد الله وجد من أشباه الرجال من يظلم بتعليق الزوجة, بتعليق الزوجة وأهلها بعدم إنهاء طلاقها كي لا تتزوج بعده أو لخلاف بينهما بقصد إيذاء الزوجة فيكون قد ظلم نفسه وعليه أثم عظيم كما قال تعالى ولا تمسكوهن برارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أيها المسلمون العلاقات الزوجية عميقة الجدور بعيدة الآماد فرحم الله رجلا محمود السيرة طيب السريرة سهلا رفيقا لينا رؤوفا رحيما بأهله لا يكلفهم وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرها ويقول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وبهذا كله يفهم الرجل أن من نعم الله عليه الزوجة اللطيفة العشرة القويمة الخلق تسر تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا, مالها بما يكره ولا ماله بما يكره ليست كاملة لكنها بحسن عشرتها وخلقها دعامة للبيت السعيد والزوج يقابلها بمثل هذه المعاملة والحياة صعبة وتحتاج لصبر بين الزوجين وأن يلتمس كل منهما وأن يلتمس لكل منهما لقرينه المعاذير بغض الطرف عن الهفوات والزلال لتستقيم العشرة بين الزوجين ويكونان سندا لبعضهما على مصاعب الحياة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يأتي فزعاً مما رأى بغار حراء في أول الوحي فتثبته وتقول رضي الله عنها كلا والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فبمثل هذا فلتكن العشرة أيها الأزواج هكذا الحياة الهانئة السعيدة في النفس والولد والمال فيا من يريد الطلاق صبر جميل وإذا أردت الطلاق تريض فيما أنت قادم عليه واستشر وراجع الحكماء وأهل الرأي واسألهم عما أنت فيه وخذ منهم كلمة تثبتك ونصيحة تقويك وإذا أردت الطلاق فاستخر الله وأنزل حوائجك واعلم أن المرأة إنما خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن أردت أن تعدله كسرته وكسره طلاقها ولكن رفقا بالقوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلموا رحمكم الله أن لكل الزوجين حقًا على الآخر فحق على الزوج أن ينفق عليها ولا يكلفها من الأمر ما لا تطيق وأن يسكنها في بيت يُصلِح لمثلها وأن يعلمها ويؤذبها ويغار عليها ويصونها وأن لا يتخونها أو يشك بها بلا داعٍ يذكر ولا يلتمس عفراتها وأن يعاشرها بالمعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وسئل عليه الصلاة والسلام ما حق امرأة أحدنا عليه قال تطعمها إذا طعمك وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف وأن تتابعه في مسكنه وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه وأن لا تخرج بغير إذنه وأن تشكر له نعمته عليها ولا تكفرها وأن تدبر منزله وتهيئ أسباب المعيشة فيه وأن تحفظه في دينه وعرضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وأنصح الشباب قبل أن يتزوجوا والكثير منهم يضيع الأوقات في البحث عن شريكة الحياة قد تصل إلى الشهور بل قد تصل إلى السنوات وهم يبحثون فليكلف أنفسهم في البحث وتعلم كل ما يتعلق بالحياة الزوجية وقراءة كتب العلماء الذين عنوا بهذا الباب وسماع المحاضرات والدروس وحضور المجالس التي تتكلم عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة والعشرة بينهما لعلها تكون سببا في دوام هذه الرابطة نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يسعدنا في دنيان وآخرتنا وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلحها بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا أحوالنا كلنا ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يعج من عاديت تبارك ربنا وتعاليه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا ضيقا إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا من كان له ميتًا إلا رحمته اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولعلماءنا ومشايخنا وكل من كان له فضلا علينا اللهم صل على محمدٍّ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وقبل أن أختم طلب بعض المصلين معرفة المقدار يعني من المال الذي قد جمع فبالنسبه للشهر الماضي يعني المبلغ بالسنتيم 13 مليون و850 الف مليون و850 اما الجمعه الماضية فقد تم جمع 16 مليون و وسأضيف إليها اليوم مليون ونصف يعني قد أتاني خلال هذا الأسبوع مما لم يوفقوا إلى التبرح في الجمعة الماضية إذن ستة مليون و وستون ألف نضيف إليها مليون ونصف وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله إلا إلا إلا الله. اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا, استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أتموا الصفوف الأول فالأول سدوا الخلل ولا تذروا فرجات لشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكرін ما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر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 Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!